هذه الشيلة من كلمات الشاعر المعروف التويتي حمود اهداء لا ام حمزة اهداء فريد العلي قطغي على كل المشاعر والاحساس وزيني عقلي وحلي حواساي ودعمنا قوس الغلاء دق الاجراس يا غالي يا نحوك تطيب العواسي ودام ناقوس الغلا دق لجراس يا غالي يا نحوك تطيب العواسي شاقي لا باس لا باس ما عاد فيكم مثل عزمي وباسي حبي حكاية ما لها اي مقياس ودي احبه صار سادس حواسي اغلي واعزح على سائل الناس والحب لياك بالغرق كل قاسي ودام ناقوس الهاس يشب النور في ليل الأغلاس والشوق يتحدى الجبال الرواسي انت فرح عمري من الساس للساس مالي والأصحاب الرتب والكرازي يا غاليا هو الله لو ما بقع راس مخموم هذا الحب لو طاح راسي من يشبهك الحسن يا سكر رياس يا شهد دوعاني زيد حماسي الوجه مثل البدر والعنق مقياس والخصر من حوله لا اله الا الله ساي الوجه مثل البدر والعنق مقياس والخصر من حوله لا اله الا الله والعمر في جنب als een rat waaras, wil ik geen geld om om om maar zei. Hamer de لقلبي تسترق وتواسي في بسمتك روحي برز بين الأغواس في يدك طبي وعندك لباسي يوم الزمن غدار والعرق ذا الساس والعز ماله بالغواني قياسي أنت يا صيلة وفي الساساس فيك الكرم Je roept